كتبنا هنا حلم عشنا مزاير بيها لمتنا نجاح بزاد جب مجهود عالوها اي ثمراتنا مع الطرب حبنا L'abúl-thányi Wabthiq btedyna Lel'állam sájana Lámal bedyna Nó sali b-jadára Álíjána menjád Kyl ktobna kishád Gusna málna warad Gusna málna warad Tlóon b-kabára صينت بات صنع الذات لابد يبتدي بهمة صبرنا وصار عدنا صرار لازم نوصل القمة تحدي وكيل نقلناها علِّ العلم رايح هما وحدة كنا يمتاز جمالنا ويدوعا ننسى الاستحالة ما منعنا حاجز نصنع المعاجز حب وطننا حافز حب وطننا حافز نحمل الرسالة نحمل الرسالة. تم ضعوا محال صاحب ننساه تظل عنوان على الجدران كل كلمة كتبناه مزاج ويل نوياه فرحوا وما عوقف عشرة ربع وسحاء أب الواحد من عدوم ترك ذكرى لختي لي تاني تسرع الثواني توصل الاماني غروت الحكاية نجمة بضوائها تبتشر سماها تنولد معها تنولد معها دفع من مزايا. De proménium, ez